اول شيء صباح الخير وطبعا ثاني شيء يعني الكلمات بخير طبعا داخل ادري وثالث شيء اللي ما ادري ايش قاعد اقول قاعد اخربط ورابع شيء ترى شيء طبيعي لو قلت ان صوتي اكبر من عمري يعني أنا معلمك معي عشان لو قلت لي عشان تادين مين ما راح تحطم لو قلت لي يعني يعني قول لها عادي لان او لا انقل يعني او ام غنا يعني اسمح لي صاشد جدا بغنا يعني ويكفي سانشيزيه صوتي هذا يعني وشكرا يعني